الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين هذا صحيحه هذا الجزء راجع الى ما مضى بعدين نجي الى بحثنا ان شاء الله صحيحه اسماعيل ابن عبد الخالق الفتت ثم هذه التتمة ما قرأناها في اليوم اللي قرأناها الصحيحة. في اليوم اللي قرأناها هذا الصحيح في الحقيقة تلك التتمة خارج عن بحثنا ولكن بعض إخوة الحضار طلبوا أن هذه التتمة هم نقراها لأنه لأنها هم به نوع من تعقيد فنقراها حتى نفهم معناها لا أكثر من ذلك وإن كانت خارج عن بحثنا التتم ما يلي احنا قرأنا إلى قوله فإن اشترى مني لم يجد احدا اغلى من الذي اشتريته منه فيبيعه منه فيجيء ذلك فياخذ الدراهم فيدفعها إليه وربما جاء ليحيله علي قال عليه السلام لا تدفعها الا الى صاحب الحرير يعني هل حوالي لا تقبلها قلنا هذا حوال لا تقبلها طبعا في الناس ما موجود فرق قرية نحمل ذلك على غير محمل فقهي لكن المسلمية الفقهي لا لا أحد ناقشه في مسألة الحوالة ولا يحتمل النقاش في مسألة الحوالة جعلنا نقول أن هذه مو مسألة فقهي الإمام طرحها سلم الله عليه وإنما هو نصح شخصي لإسماعيل بن عبد الخالق يقول انه أنت تقبل هذا الحالة بعدين يصير خلاف ذاك يقول ما حولت عليك أو هذا, ذا هذا يقول ما أنضاني وتخسر من جيبك فلوس شنو اللعب فأسا الفلوس إلى صاحب الحر الأصل إلى هنا قرأناه ثم هناك تتم للرواية التتمة خارج عن بحثنا ما الصحب نقولها في الأمر من الإمام بأن لا يعطي الإنجار لصاحب الحرير لصاحب الحرير لصاحب الحرير ألا يختم في أن يكون بذرحي لا على كل حال هذا اشترى ويجب أن يدن هذا الوسيط اشترى من صاحب الحرير الأصلي والفلوس عليه يكون يعطي فسا ذاك يحيله يقول انا اطلب من فلان يفو يصرح اخر وهو مفت على كل حال عليه ان يعطي المبلغ لانه هو شاري منه فاما ان يعضي مباشرتان او واحد يحول عليه يقول روح انا هو ذاك يقول انا اطلب من فلان يفو يصرح اخر منه كل شيء منه كل مشكلة مفت ولكنه هذا واضح انه نوعه نصفا للامام عليه الصلاة يقول قد تصير مشكله وانتم تحصل من جيبك شنو شن الدعم هذا اشتريت من عند الحرير وادفع يتم الى بعد اكثر من هذا الموقف ثم الذيل خارج عن بحثنا لكن بناء على طلب بعض الاخوه نقرأ الذيل هذا يقول قلت قلت وربما لم يتفق بيني وبينه البيع به يعني هذا هذا الذي محتاج مال وجاي علي وانا الوسيط اللي عندي فلوس السلعه الشيء بعد ما اشتريت الحرير من ذاك الشخص ما صار اتفاق بيني وبينه اختلفنا على السعر او على اي شيء او ما أدري وربما لم يتفق بيني وبينه البيع به وأطلب إليه فيقبله مني أنا هم أرجع إلى صاحب الحرير الأصلي أقول بابا أنا اشتريت عندك هذا الحرير حتى أعمل معاملة مع شخص ما مصر تعال خلنا تفاسخ أخذ حريرك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 مال آل البيت وسأنا ما راجعت وسائل مال رباني أشوف مش مكتوب هناك مال آل البيت مكتوب وإن شئت أنت لم تزد هذا غلط طبعا هذا ولعل أحد التعقيدات اللي الأخ الذي قال العبارة بها لعل هذا سبب تعقيد وإن شئت أنت لم تزد ما ألا معنى وإنما لم ترد يعني ذاك أنت ترجع ترغم على الاسترجاع يقول لا أليس أنه لو شاء لم يفعل وإن شئت أنت لم ترود قلت بلى لو أنه هلك فمن مالي صح أنا ما نظيف فلوسي لكن الآن إذا هذا هلك من مالي أن رح فلوس قال لا بأس بهذا اذا ان انت لم تعد هذا هذه لن تعدوا لا لم تعد اذا انت لم تعد هذا يعني اذا ما تتعدى هل المقاييس اللي شرحنا فلا بأس به هذا معنى العباره اكثر من هذا ماكو خب نحن قرانا رواية العينة التي قلناها الرواية من استشهد بيها ما أظن هذا بحاجة إلى تكرار شرحنا ذاك اليوم وقرأنا قلنا أنه بغض النظر عن الروايات الكثيرة التي قرأناها أصل رواية إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام أيضا معناها واضح معناه هو الإمام يريد أن يعطي هالمقياس مقياس إيجاب قبل الاستجاب ها يقول لا تسوي شكل ايجاب إيجاب قبل الاستجاب لا يصدر منكم هذا مع الرواية ونرى أنه رغم وضوح هل المعنى نرى ان الشيخ الحر رحمه الله استدل بهذه الروايه على بطلان المعاطاه وهناك روايات أخرى ما الآن ناسي أن قرأناها الروايات وما قرأناها الروايات. هناك روايات أخرى ما به انما يحلل الكلام ما يحرم الكلام إنما به إنما يحرم الكلام هذه ما قرأناها إنما به إنما يحرم الكلام بس هذه إنما يحرم الكلام وارد في المجلد لكن إنما يحرم الكلام ويحرم الكلام أظن أن نعطيكم مصدر باقي روايات إنما يحرم الكلام هذه الروايات مصدرها المجلد التاسع عشر بحسب طبعة آل البيت باب ثمانية من المزارع والمساقات الحديث الرابع بلي اولا الحديث الرابع وبالاسناد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يزرع الأرض فيشترض للبذر ثلثا وللبقر ثلثا عنوان مزارع يا اخو يقول الثلث لاجل البقر اخذ منك بس الثلث لاجل البق اخذ منك قال عليه السلام لا ينبغي ان يسمى شيئا لا تسمي بذر وبقر انما اجمع كله قول هلقه بس اربعه شكثر ما تزيد تتفق ويا النتيجة النتيجه شكثر الى شكثر الى رتب من دون ان تخصص شيئا للثلث شيئا للبذر هو هل يكفي ده جمعها كله لجيب اسم البذر يالبذر فإنما يحرم الكلام يعني هالتسميه ثلث ثلث هالتسمية تحرم تخربط الشعور هذه روايه والرواية السادسة من نفس البعض عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا قال لا, لا يسمى أن لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقعا فإنما يحرم الكلام أم نفس الشيء؟ الروايل عشرة عن وبأسناده عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترض عليه ثلثا للبذر وثلثا للباق قال لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا ولكن يقول لصاحب الأرض ازرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو, أو ما كان من شر ولا يسمي بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام هذه الضوية الآن نأتي إلى كلام صاحب الوسائل رضو الله تعالى عليه في ذيل رواية خالد بن حجاج أو نجيح قلت لأبي ابي الله الرجل يجيء فيقول اشتر هذا الثوب وارفقك كذا وكذا قال اليس ان شاء ترك وان شاء اخف قلت بلا قال لا باس به انما يحل الكلام ويحرم الكلام يقول الشيخ صاحب الوسائل هو معلق على هالروايه تحت الخط يعني كاتبينها هنا تحت الخط هو شلون كاتب ملاحظ يقول فيه دلاله على عدم انعقاد البيع بغير صيقه فلا يكون بيع المعاطاه معتبران هذا لان الامام قال انما يحلل الكلام ويحرم الكلام انا اقول لو اردنا ان ننسج على هذا المنهج من البحث نقدر نستفيد حتى من روايات انما يحرم الكلام بس الروايات اللي يحلل الكلام ما بيها بس بيها انما يحرم الكلام هم به هذا نقدر نقوله نقول تدل روايات إنما يحرم الكلام تدل على عدم انعقاد البيع بغير الصيغه فإن هذه تعني هالشكل افضل نفسر الروايات فإن هذه تعني أن صيغة البيع إن أدرج فيها أن للبذر ثلثا وللبقر ثلثا بطل البيع فاصل ان البيع لا بد له من صيغه فرض مفروغا عن الامام يقول في هذا ان ان للبذري ثلثا وللبقره ثلثا لا تجب في عقد البيع انما يحرم الكلام خب إذن نقول انه يبدو ان البيع إذن بالعقد هو مو بالمعاقط بالعقد وهذا العقد لو قرأ بهالشكل للبدر ثلثان للبقر ثلثا للبقر ثلثا الكلام يحرم اما لا لو أما أنه لو لم يفصل الثلث والبذر والبقر وإنما قال أفرض ثلثا الي ثلث إليك او ما شابه ما بيجي صحيح فاصل ان الصيغة أصل صيغة العقد كأنما نفرون عنه. ممكن أن نقولها هكذا على خلاف ما أشرنا إلى ذاك اليوم أنه هذا باعتبار يحلل الكلام ما ببس يحرم الكلام، فلعله ما يصدر بها لأن كلامنا إنما هو في أن بايع هو اللي في أن العقد هو الذي يحلل. هنا يا ما قال يحلل الكلام؟ لا نقدر نقول كله على نسق واحد. لأنه لأنه هكذا نفترض أنه التفصيل اللي الإمام يقوله لي لا يذكر في كلامك لا تذكر في كلامك نفترض أن مقصود بالكلام عقد البيع. كلام بعد كلام يعني, يعني ضمن العقد لتذكر كأنما هكذا يعني مو مقاولة وإنما عقد كما حملنا الرواية الأولى إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام حملناها على أنه ما ينظر إلى مقاولة وإنما ينظر إلى عقد البيع كذلك هذا هم نقول ما ينظر إلى مقاولة وإنما ينظر إلى عقد البيع هذا الكلام هو كلام البيع اذا ينظر إلى عقد البيع ويقول أنه إنما يحرم الكلام يعني العقد إذا قرأته بهالصيغة بطل إذن فتبين أن أصل العقد كان مفروغا عن أن البيع بالعقد مو بالمعاضاف إنما الكلام في أنه ضمن هذا العقد يدخل هكذا شار ثلث ثلث فرث البر صلصل البقر او لا انا كل حاله هو اساسا الاصطلاح مو صحيح لا بديش روايه ولا بهذا انما تقريب هذا والواقع هو انه نحن لا نرى دلاله لا لترك الروايه ولا له الروايات لا روايه انما يحل الكلام ويحرم الكلام ولا لروايات انما يحرم الكلام لا نرى مساسا اصلا لها بصيغه العقل اما الاول انما يحلل الكلام ويحرم الكلام بعد ان اتضح انه ان الروايه كما هي ظاهرها وكما توضح ذلك روايات العينة التي شرحناها التي قراناها أن الرواية ناظر إلى ناظر إلى الإجابة الاستجاب ومن الواضح أن الإجابة الاستجاب هذا يكون قبل البيع مو بالبيع يعني قبل البيع يتفقون أنك أنت مجبر كنت أقبل مو بعدين تبطل وأنا أروح أشتري وبعدين أنت تبطل أنا هذا اللي اشتريته شذي له مجبر أو لا مو مجبر إنه بالخيار إن شاء قبل الإنشاء المقابلات خب هذا كله واضح أنه راجع إلى مقاولة قبل البيع والمقاولة عادة بالكلام خب يعني المقاولة بالمقاطات خمس المقاولة مقاطات تقضي وتاخل هذا الاستجاب منين اجب الايجاب منين اجب لابد عادة بالكلام فكل الحديث عن المقاولة ويقول هاي المقابله اذا كانت بالاستجاب بالايجاب قبل الاستجاب فتحرم محرم واذا لا لا اما انه بعد ما تمت المقابله بشكل من الاشكال البيع كيف يكون هل يكون بالعقد قد يكون بالمعاطي لا عدو ساكت عن ان البيع كيف يكون هل يكون بالعقد او بالمعاطي فأظن ان المساله واضحه ان الروايه اجنبيه عند ضحف المقاطة نفس الكلام جيبه في رواية الأخيرة إنما يحرم الكلام هم نفسش إنما يحرم الكلام يعني هذا الإيجابة الاستجاب الذي بهالشكل يتوم بشكل أنه هناك إيجابة استجاب لا تقول هناك مسألة طريقة التقسيم ثلث للباق ثلث للبادر هذا عاده بالمعاطاة تخلو ما،, ما،, ما تفهم هذه كل إرادة لتفاهم قبلي والتفاهم القبلي عاده يكون بالكلام أنه كيف تفاهمتم على المبلغ والتقسيم هل بهالشكل؟ بشكل ثلث للباغ ثلث والباقي بينك بيني وبينك نصفين مثلا أو لا راسا تقول لس لس لي لس ربع إلي اليك هذا كل المقاوله وعليه فالقضيه اصلا ما راجعه الى ان ان صيغه المزارعه او صي شكل المزارعة او شكل العقد شكل العقد هل كان هل هو باللاف او بالمعاطف لا علاقة لهذه الروايات بهذا الباب أج لعل اجنبيه روايات إنما يحرم الكلام أوضح من اجنبيه روايات ذيك على كل ذيك أجنبية عن هذن. هنا أنا كاتب مطلب أظن أن هذا المطلب قبلاً أن أنا بينت لكم بالمناسبة وهو أن هذه الروايات تارثاً نبحثها بعنوان نص في مقابل الناس وأخرى نبحثها بعنوان نص في بعنوان الردع عن السيره القلائية لو بحثناها بعنوان نص في مقابل الناس فقد يدعى التساقط أحل الله البيع لأن أخبار الأخد متعرض إطلاق القرآن نحن ب... نقول أن أخبار الأخد متعارض إطلاق القرآن فإما أن نقول بالتساقط وإما أن نقول بترجيح ذلك الجانب باعتبار به قرآن أحل الله البيع قرآن وفق قرآن أو نقول بالتخصيص هذه خصصت فتتقدم على القرآن مثلا باعتبار أخاص أما إذا أردنا أن نجعل هذه في مقابل السيرة العقلائية ونقول أن السيرة العقلائية ردعت بهذه فهنا منهج البحث يختلف منهج البحث هو أنه السيرة العقلائية المتأصلة بهذا الشكل والارتكاز العقلائي المتأصل بهذا الشكل لا يردعان إلا بردع قوي يناسب تأصل وتجذر السيرة والارتكاز كما رأينا الردع القوي الواسع في موضوع القياس مثلا رأينا ذلك يعني كان المفروض أن يكون بذلك الشكل هذا لو أردنا أن نبحث على مستوى مقابلة السير الأقلائي بعد هذا يبقى علينا بحث اللزوم بحث اللزوم أن المعاطات تفيد اللزوم طبعا أنا ما أستذوق طرح البحث بهالشكل بشكل أن المعاطات توجب اللزوم أو لا فإننا بعدما بنينا صحة المعاطات على أساس أن المعاطات عقدون أو على أساس أن المعاطات بيعون أو على أساس أن المعاطات تجارته حينما بنينا على ذلك لا معنى لأن نبحث لزوم المعاطات والتزلزل المعاطات بشكل مستقل فإنما نرجع رأسا إلى أدلة لزوم البيع ولزوم العقد ولزوم التجارة عند ترامل هيك لازمة نرجع الى ادله لجومها فالمفروض ان لا يخصص بحث بحث بشان المعطيات وانما المفروض ان نشي الى ادله اللزوم ادله اللزوم انا اشير اليها اشاره حتى غدا نشرح قمه ادله اللزوم اربعه إما أوف بالعقود أوف بالعقود على ما شرحنا أن هذا أمر بالوفاء يعني إذن العقد لاسم وإما تجارة عن تراضين باعتبار نقول أن الفسخ بلا رضا صاحبي ليس عن تراضين هذا اثنين واما الاصحاب فاستصحاب البقاء يعني حينما فسخت من دون رضا صاحبي اشك ان المعامله ان فسخت او لا فاستصحاب فس البقاء ثلاثه واما فسال اغايون قالوا الناس مسلفون على اموالهم انا ما اقول هذا الشكل لان الناس مسلفون على اموالهم مضى انهم مرسلت غيرهم غواذي ما له قيمة وإنما أنا بدل عن الناس من شرط على أموالهم آخذ بالرواية الأخرى بالتوقير الذي يقول لا يحل لأحد أن يتصرف في مال رئي Muslim إلا بإذنه ذاك خلي أكن هذا فهذه الأدلة الأربعة نشرح نشرح شيئا من الشاف. هذا بالنسبة للأسصحاب دخل دخل العلماء حفظهم الله ورعاهم الباقون خفر الله للماضين دخل البحث المفصل حول هذا الأسصحاب أن هذا الأسصحاب من أي قسم على نقدر نقول أن البيع أن البيع المتزلزل إن كان فهذا قطعا انفسخ وإذا كان البيع لازم باقي عند اذن هل نقدر نشخص أن هذا من أي القسمين هذه يصير مثل قصه البق والفيل وما ادري شنو هذه ابحاث مفصله موجوده في الكتاب ما اظن اننا نتعرض لها على كلن هل وجوه الاربعه شيئا ما نشرحها غدا ثم انا ما ادري ماذا افعل بعدما غدا ان شاء الله نكمل هذا البحث هل اعطل او ادخل في بحث عقد النكاح هذا اللي كلنا عدناكم أنه هل هل أن عقد النكاح يمكن أن يتم بالمعاطات أو لا هذا بحث مهم لا بد أن يبحث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته